كَدَلَّنَّ بُنُنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَدَّنا عَلَيْهَا إِن كَدَلَّنَّ بُنُنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَدَّنا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يرون